أ م ت ي كانت لا ترضى الوهن امه كانت من خير ا ل أ م م همها دين اللهم النعم همها يسم ويعلو ل القمم ي م كان ا للقمم يرجون جنان كانت ا د ن ي ا ا لهم ل تحت د نصر دين ا ل و ش امه ر وفؤاد و ع ل يوم كانت لا أمة كانت من خير الامم همها دين لا هم النعم همها يسمو يعلو للقمم خير دين هم سيف ديني قد على ش م الجبال و ق ف ا ر وبحارا وتام مرغم الكافر يعلو الصغار ي ر ت د الذل ويمشك النعم سيف ديني قد على 「あなたは」 همها ا نعم م م دين ك ا ت ل اللهم هم ت ض ّ النعم دين همها يسمو ويعلو للقمم ولساء لهم و سبي لنا ورجال منهم مال من غنم حملوا النفس على كف المنون وحموا الدين كما تحبى الحرم ورساء له موسى له بيهل لنا ورجال منهم مال من غنم ح م ل ا ل ن ف س على كف المنون و ح م ا ل د ي ن كما ت ح ب ل ح ر م امتي كانت لا ت ض ل و ه ن امه كانت من خير الامم همها دين لا هم النعم همها يسم و ي ع ل للقمم يا أ س و د الدنيا رمز الجهاد في زمان قاد عربهم عجم في زمان صاحي الانثى تسود ويقود الناس أ ب ل ه م قزم يا أسود الدنيا رمز الجهاد في امتي متي متي كانت لا ترضى الوهن أ م ة كانت من خير ا ل أ م م همها دين اللهم النعم همها يسمو ويعلو الإلقيم للقمم الصحاب و ن لهم ل عصم م اذكروا ج د م ج ا ذ ك ر و ا الامجاد وامجاد أ صحاب عمر الفارق حمزه العلم ن ت من الامام همها دين الله هم النعم همها دين خير الله سيف م ع ل للقمام و س ي ربي والزبير والرواح جعفر يمضي وللموت لثم اقتفوا هدي رسولنا الامام احمد الهادي وسيد الامم موسوعه ا ل ن ا ب س ي للعلوم ا ل ا ل ا م ي